في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام دررة قتل الإنسان ما اكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يستره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره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 وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأم مِهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ